واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يتيانيا منكم فعذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا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 وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى, حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تمت الآن قال إني تمت الآن وللذين يموتون وهم كفار تَغْنَى لَهُم عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْلُ لَكُم أَن تَرْثُ النِّسَاءَ كُرُوهَا وَلَا تَعْمُلُهُنَّ لِتَذَابُ بِبَعْضِ مَا تَيْتُمُونَ يأتين بفاعشة مبينة وعاشروه بالمعروف فإن كرختهن فعسان تكرؤ شيئا فعسان تكرؤ شيئا ويعجل الله في خيرا كثيرا